انت غيرهم من كل قلبي بقول هالك وهقول هالك انت غيرهم والكون بحالك كتب هالك انت غيرهم انت اللي غير كل البنات وما فيش كلام يوصف كده اخلق ودين سبتا سبات من شف ايمان بالشكل دا انت العفيفة الطيبة انت اللي منه قريبة ربك حبيبك بالطعيه والناس قلها مغيبه انت اللي غير كل البنات وما فيش كلام يوصف كده اخلاق ودين ثبت ثبات من شف ايمان بالشكل دا انت العفيفه الطيبة انت اللي منه قريبة ربك حبيبك بالطعيه والناس عقولها مغيبه انت غيرهم يا لؤلؤه ماشيه بحجابك زانك حيائك بين صحابك الناس يقولوا له كده وكانك انت المذنبه ضحكه بيصونك من العيون اوعي تسيبيه لو ايه يكون واسع ويرضي ربنا اصلك بجد محجبة دحجة بيصونك من العيون اوعي تسيبيه لو ايه يكون واسع ويرضي ربنا اصلك بجد محجبة انت غيرهم انت غيرهم يا نجمه وسط ظلم وليل انت الأمل في طريق طويل دول مهما حاولوا يعملوا عمرك ما كنت مذبذبه يا نجمه وسط ظلم وليل انت الامل في طريق طويل دول مهما حاولوا يعملوا عمرك ما كنت مذبذبه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 انت غيرهم قلبك ده غير كل القلوب طاهر بريء من غير ذنوب خالي من الحب الحرام مؤلوب كتير متعذبة يثبت زي جبل رواسي سمع كلام مؤلم وقاسي صبرا وبت أبل الكلام بطريقة هادية مؤدبة مشي في طريق مالينصع بأبواب فرق ولا الف باب قضى على جمر الإيمان كل البنات مستغربة مشيف طريق مليا صعاب أبواب فتن ولا الف باب أبضى على جمر الإيمان كل البنات مستغربة من تغيرهم من تغيرهم من تغيرهم انت اللي غير كل البنا مفيش كلام يوصف كدا اخلاق ودين ثابته ثبات من شف ايمان بالشكل دا انت اللي غير كل البنات وما فيش كلام يوصف كدا اخلق ودين ثبتا ثبات من شف ايمان بالشكل دا انت العفيفة الطيبة انت اللي منه قريبة ربك حبيبك بالطعيه والناس عقولها مغيبة انت العفيفة الطيبة انت اللي منه ربك حبيبك بالطعيه والنسع قلها مغيبة من تغيرهم من تغيرهم من تغيرهم انت اللي غير كل البنات وما فيش كلام يوصف كده